الأرض لله نمشي في ما والله قدر لنا رزاق وعجالي حتى المطاعية وفشلها وقطع رها ليس لا تخشى عوادبها الموت واحد لا عند الحدر جالي إن المنية إذا مسّت مخالبها تدرك لو كنت في جو السم العالي ما فرّت العز في عالي لا والله دش نمشي في مناكبها والله قد قدر لنا أرزاقي وجالي حث المطايا وشرقها وغربها واقطع بها كل فج دارس خالي في مناكبها هلا هلا والله قدر لنا زاق وجالي حث المطايا وشرقها وغربها واكطع بها كل فجد دارس خالي بس المخاطر لا تخشى الموت واحد ولا عند الحذر جالي إن المنية إذا مست مخالبها تدرك لو كنت في جو السم العالي العظل لا هنا في مناكبها والله, والله معبها كلف الجدار خالي، ما فرت الأسد في علي ما تسعى لا لرزق ما حنة لا لشبابي، والشمس في برجها والغيم يحجبها. تجفي وتجبل لها في الفلك مجدالي أعوذ لله هنا نمشي في مناكبها والله و... قدر لنا زاق وجالي حث المطايا وشركها وقال كواكبها يا مجري السفن في لجات له والي ضاقت بين الأرض واشتبت شبايبها والغيث محبوس يا معبودي يا والي يا رب لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا الزاق وجاليس حدى المطايا وشركها وغربها وقطع بها كل فجدارس خالي يا الله من مزنت هبت هبايبها رعى دهابات له في البحر زلزالي ريح العوالي من المنشات جاذبها جذب لي من جبا مطوية الجالي العظل نمشي في مناكبها والله و حث حفت المطايا و شرقها و, و بها كل فجد دارس خالی دایمو ما تنسى وانهل منها غزير الوبل همالي تسقي ديار يا ربي لا تحاربها ما عاد فيها لبعض الناس من زالي العرض لله نمشي في مناكبها والله قدى بنا زاق وجالي حف المطايا وشركها وغربها واكطعبها كل فجدرس خالي يا رب توب روحي لا تعذبها بيوم القيامة إذا ما ضاقت أعمالي وزكى صلاتي على المختار نهبها عنا يوم حشر فيه الأهوالي